السلام عليكم ورحمه الله اخونا سامي وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته اهلا بك وربنا يرحم الحاج يا رب يقول اخونا سامي سائلا عند الدخول لصلاه الجماعه في الركعه الاخيره بعد ان قام الامام من الركوع فهل الاولى ان يدخل الفرد في الصلاه ويبدا بعد تسليم الامام في اداء الصلاه كامله ام ينتظر بعد ان يسلم الامام ويبدا مع جماعه جديده جزاك الله خير وجزاك بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وعلى اله وصحبه ومن ولاه وبعد انا اخو سامي هفتيك بفتوى الشيخ ابن العثيمين رحمه الله تعالى عليه في هذه المساله الشيخ العثيمين رحمه الله عليه يقول اذا كان يغلب على ظنك ان الجماعه المعقوده دي حتى وكان رفع الامام من الركوع ان الجماعه دي لم تنعقد جماعه بعدها يبقى ادخل في الجماعه وحتى لو انت ما لحقتش منها غير يعني يعني ركنين حتى لو لحقتش معاهم غير التشهد الاخير ادخل فيها وان شاء الله رجاله لن تحرم الاجر لاننا اننا بنتعامل مع رب كريم ولو غلب على ظنك ان هذه الجماعه سينعقد بعدها جماعه اخرى تنتظر حتى يسلم الامام ثم تبدا مع الجماعه الثانيه من الايه من البدايه وهيكون ده افضل تمام يبقى ايه انت حسب ما يغلب على ظنك حسب المسجد اللي انت عارفه وحسب الناس قد يكون في بعض الناس بتتوضى وانت منتظر مثلا ان هم يتوضوا انتوا ثلاث اربع افراد متاخرين وفي منهم بيتوضى فتنتظر حتى ان هم يخرجوا من الايه من مكان الوضوء فيكون الامام سلم انتم تعقدوا صلاه جديده انما لو مفيش حد بيتوضا وانا يغلب على ظني ان مفيش حد هيعمل صلاه ثانيه او جماعه ثانيه فانا الحق ادخل مع الامام والله تعالى اعلم وعليكم السلام برضو اخونا سامي يقول شخص يعمل في مكان وهذا المكان سيقوم باصدار كارت مسحب المرتب فهل هناك في الامر شيء علما ان البنك من الوارد ان يكون ربوي جزاك الله خيرا والله شوف بعد الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وبعد يعني هو المكان اللي هو بيشتغل فيه ده مكان خاص بصناعه هذه الكروت بصناعه هذه الكروت ان كان هو عارف ان هو بنك ربوي وبيتعامل مع الـ الـ الـ الـ يعني بيتعامل بالربا فالاولى الاولى الا يتعامل معاه الاولى الا يتعامل معاه وان كان احنا هنقول ايه حتى البنوك الربويه هناك عمام يتعامل فيها بغير الربا يعني فيه واحد عام الحساب الجاري والحساب الجاري ما فيهوش ربا انما حادت فلوسه في البنك والبنك بياخد منه جزء معين لانه هو بيشير له الفلوس ديه وهو ما هناك بس انه هو بيستخدم الكارت انه يدخله في الصراف الالي ويطلعه بياخد دي المبلغ اللي هو عايزه ويسحبه ويحطه ويسحبه ويحطه بس بدون لا فوائد ولا يحزنه انما الاولى الاولين إن كان هذا البنك ربوي فالاولى ان هو ما اشتغلش مع البنوك الربويه والله اعلم اخونا سمي يقول شخص قام برهن شقته لجاره مقابل مبلغ من المال كان في حاجه اليه وسيرده اليه بعد تسعه اشهر وكانت قيمه الرهان اقل من ثمن الشقه ولكن الشخص الذي دفع المال كانت نيته ان يدفع المال مقابل الشقه وقام بعد سته اشهر فقط بالاستيلاء على الشقه تحت دعوه ان الاتفاق بينهم كان مدته سته اشهر دي طويله بقى يعني هو وهو بيتفق معاه نفسه انطوت على ان هو يعني ما يردش الشقه حتى ولو راجل جهز الفلوس وقام بتاجير الشقه للشخص الذي وقع عليه الضرر كمان يعني صاحبها اجرها قال وهذا الشخص الذي قام بالاستيلاء على الشقه عرض على شخص اخر في العماره ان يشتري شقتها بسعر رخيص فعلم الشخص الذي رهن له الشقه بهذا الامر وبسعر الشقه المعروض فهو يريد ان يدخل ليشتري الشقه لنفسه فهو يحتاجها وسعرها وسعرها من الممكن سعرها من الممكن ان يحاول وهذا الشخص الذي قام بالاستيلاء على الشقه عرض على شخص اخر لواحد ثاني في العماره ان يشتري شقته بسعر رخيص فعلم الشخص الذي رهن له الشقه بهذا الامر وبسعر الشقه المعروض فهو يريد ان يدخل ليشتري الشقه لنفسه فهو يحتاجها وسعرها من الممكن ان يحاول تدبيره فهل دخوله في الشراء يعتبر حرام مع العلم ان الامر ما زال تفاوض كما ان هذا الشخص الذي سيشتري الذي استولى على الشقه الامر بالنسبه له ماده وهي وهي امراه وليس لديها اولاد تعيش بمفردها على عكس هذا الشخص الذي راهن شقته لها هو صاحب اسره والشقه بالنسبه له امر ضروري جزاك الله خير طب معلش يا سامي السؤال ده حطوه لي على الايميل الله يكرم حطوه لي على ايميل لاني انا مش يعني مش قادر استوعب السؤال كويس الكلام في السؤال كتير وداخل في بعضه كده فاحطوه لي ولو تفصيلا ينوبك ساوب وبطريقه اسهل من كده وانا ان شاء الله عز وجل هجاوبك عليه طيب هنشوف السؤال اللي بعديه اخونا سامي برده شخص بعد ان ينتهي من التبول ويتوضا يشعر بنزول قطره او قطرتين من البول ويكون قد دخل في الصلاه فهو يتبول ويتوضا ولا يشعر بشيء وعندما يدخل للصلاه ويقوم باي حركه تنزل قطره البول وهذا يحدث فقط اذا دخل الحمام قبل الصلاه مباشره اما اذا دخل الحمام قبلها بمدده وتحرك فتنزل هذه القطره فالامر مرتبط بدخول الحمام ولكن لا يعلم من سيدخل فقد يدخل قبل الصلاه بدقائق فماذا يفعل اذا دخل للصلاه واحس بنزول قطرات بول علما بانه غير مصاب بسلس البول او غيره من الامراض بفضل الله تبارك وتعالى ما هو ده برده اخونا اخونا ده سامي بعد حمد لله يعني والصلاه والسلام على رسول الله وبعد هذا ايضا تسمى سلس بول وان كان يعني دي بيسموها ايه بيسموها رطوبه يعني يسموها رطوبه الرطوبه دي هي اللي بتسبب ضعف في عضله التحكم في البول العضله اللي هي على المثانه على المثانه بتضعف فتبص تلاقيه ان هو بيتفلك منها نقاط من من البول وهو بس عليه ان هو يعني هذا علاجه بامرين الامر الاول ان هو ايه استطاعها دخول الحمام بمده وبدا يتحرك شمال ويمين بحيث ان هذه الايه نقطه تنزل بس هو بيعمل الاتي يفعل الاتي يتبول ويستبرئ من بوله بانه هو يصفي ذكر بالنطر كما يعني تحدثنا في الامر ده قبل ذلك والكلام ده يقوله الشيخ العثيمين في كتابه الشرح الممتع ينطر الذكر نطر الذكر بتصفيه الذكر ثم بعد ذلك يستنج بالماء ثم يلف على ذكره او على قضيبه ورق منديل بالقدر الكافي ان هو يمنع تسرب النقطه هذه لو نزلت الى الملابس داخله ثم يحاول بقدر امكان وهو يتحرك ويمشي خطوتين ويميل كده شمال ويمين حتى لو اضطر الامر ان هو يفعل فعل كفعل الركوع بحيث ان لو في نقطه نازله يعني كده فتنزل حين ذاك لما تنزل في المنديل الورق هذا بعد ذلك يدخل الحمام يعيد الاستنجاء من ثاني ويلقي بورقه المنديل ويضع ورقه غيرها استنجا ويضع ورقه غيرها ويصلي ويتوضا ويصلي فلو هو في الصلاه نزل الثاني يبقى لا عليه يبقى لا عليه لانه هو راح في حكم المريض اا وفي امر ثاني بقى ان هو لو دخل اا يعني الحمام بمد بسيطه ويادوبك دخل ودخل في في في الصلاه يفعله برضه هذا الفعل يحاول ان هو وهو واقف في الحمام اذا كان يعني يقضي حاجته قائما او قاعدا المهم يشاهد ان هو يصفي الذكر ثم بعد ذلك بعد ذلك يستنجي ويضع مناديل ورق كلينكس على العضو بما يكفي ان لو نزلت نقطه ما تصلش الى ملابسه الداخليه ثم يتوضا ويلحق يصلي فلو هو بيصلي نزلت النقطه دي او النقطتان ها يبقى لا عليه ايضا فيعني هذا معفي عنه لانه مريض وليس على المريض حرج كما قال الله سبحانه وتعالى والله تعالى اعلم يعني الامر بسيط وما يعني ما يشغلش باله ويتازم من هذا الامر لاني الامر ده موجود بكثره عند كثير من الناس وهقول لك على حاجه كمان هذا الامر موجود عند الناس السواحليه اللي هم على ساحل البحر اكثر يعني احنا اسكندرانيه مصابين بالامر دوت كثير من الناس يعني لو انت عملت نسبه وتناسب كده ما بين كل 100 نفر ممكن تلاقي فيهم في وسطهم 80 نفر مصاب بالامر ده بالنقطه او النقطتين دي وخاصه في فصل الشتاء يمكن في الصيف الامر ده بيقل انما في الشتاء بيزيد لكثره الرطوبه وارتفاع درجه الرطوبه والله تعالى اعلم اخونا سام برده اقول هل الروح حياه تعيش فيها مثل مثل ما لنا حياه نحياها الان ونشعف فيها بانفسنا وبمن حولنا ولكن بشكل مختلف عن عالمنا ام انها ترثب الى عالم من اللا ادراك ولا وعي وتكون كانها غير موجوده اي مثل الحاله التي كانت قبل ان يخلق الله تبارك وتعالى الارواح يزغل. لا طبعا هو كلامك الاولاني صح بعد الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله هذا كلامك الاولاني صح هي لها عالم ثاني بتعيش فيه ان كانت منعمه فمنعمه بتنعم بال بالنعيم الذي اعده الله عز وجل لها حتى قيام الساعه والذكي قال له نم نومه العروس ويفتح له طاقه من الايه من الجنه فياتيه من ريحها او من من من يعني من عطرها من ريحها و يعني ويشم منها ريحه طيب حتى تقوم الساعه فهي لا عالم يعني الروح لا عالم يعني تحيا فيه حتى ان ياذن مولى عز وجل باني يعني يعيد الاجساد فيعيد اليها الارواح للحساب فالروح تحيا في عالمها الذي اعده الله عز وجل ان كانت منعمه نعم وان كانت معذبه تعذب والله تعالى اعلى واعلم اخونا برضه سامي يقول السلام عليكم سامح الله وبركاته يقول اصلي ولا احس بالاطمانين فهل معنى ذلك اني منافق لاني في الحقيقه لا احس قلت لا هو مش معنى ذلك انك منافق ولكن انت مطلوب منك شيء من الخشوع يعني ان انت تدخل بجوارحك كلها في الصلاه وشوف حال الاولين ولما كانوا بيصلوا يعني يقول لك كان الجنه امامي او كان المولى سبحانه وتعالى امامي وكأن الجنه عن يميني وكأن النار عن شمالي ويعني الجسد كله بيبقى في حاله خشوع وهذا الخشوع انت دايما يعني اطلبه من الله عز وجل وقعد نفسك على التركيز وانت بتصلي حاول تركز وحاول تتدبر معاني الايات وانت بتقرا وكلما تدبرت معاني الايات وانت بتقراها وعشت مع القران كلما يعني زاد الطمأنينة في قلبك يعني قول اللهم ارزقني الطمأنينة في, الله في الصلاة اللهم ارزقني لذة الصلاة اللهم ارزقني الخشوع في الصلاة اللهم ارزقني الطمأنينة خشوع ولذلك جعلها حتى الحنبلة ركن من أركان الصلاة لأنك لو تفتكر في حديث الموسيق صلاتة يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول له سمر فحتى تطمئن رافعا ثم مر كحتى تطمئن راكعا ثم سجد حتى تطمئن ساجدا وهكذا فلما وجدوا تركيز النبي صلى الله عليه وسلم واهتمامه بالطمئنان فجعلوا الاطمئنان في الصلاه ركن من اركان الصلاه عند الحنابله الاطمئنان في الصلاه ركن من أركان الصلاة نسأل الله عز وجل أن يمن علينا وعليك وعلى كل المسلمين ومن سمع بصفة خاصة بالاطمئنان في الصلاة ويعني أنا أبشرك أن عدم الاطمئنان ليس نفاقا والله تعالى أعلى وأعلى أخوانا لو في سؤال تاني ولا حاجة يعني نلحق نحطه علشان نجاوب إن شاء الله فيه أخونا عبيدة وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أزاك يا أخ عبيدة فاخونا عبيد بيقول شخص من الاسكندريه سافر للقاهره ويقيم فيها لمده 5 ايام ثم يعود فيها يقصر ويجمع الصلاه خلال الخمسه ايام وجزاكم الله خير هنقول لك ان فتوى الشيخ ابن باز رحمه الله عليه فضيله الشيخ ابن باز رحمه الله عليه سماحته كان يقول ان اكثر من اربع ايام يبقى يتم لانه قام يعلم مده اقامته فعزم عليها اقامه بنى عليها اقامة فقال ان بعد اربعة ايام يتم يبقى اليوم الخامس هيتم الاربعة ايام الاولانين يمكنه ان هو يصلي فيهم قصر وان هو يجمع فيها واليوم الخامس يتم ويمكنه ان كان هو عايز يتم من اول يوم لا بأس ولكن لو اخذ بالرخصة بقى افضل تمام بعد الاقوال بقى بتقول على فكرة رأي اللي هو ناصر الشيخ ابن بز هذا رأي جمهور العلماء راي جمهور العلماء وان شاء الله انا عندي ورق منهم يعني طابع الفتوى دي انا في ورق عندي علشان المكان اللي انا فيه طبعا كله بيبقى فيه سفر وكده ف اسال كثيرا في يعني فقه صلات السفر فما شاء الله نبقى نجيب لك ورقه من فتوى الشيخ العثيمين الشيخ ابن باز وان هذا هو راي جمهور العلماء ما زاد على الخمسه ايام يتم ما زاد عن خمسه ايام يتب لانه عزم اقامه انما لو هو بقى مش عارف هيقعد ايه قد ايه 5 ايام اكتر من 5 ايام اقل من 5 ايام والله يظل يقصر ويجمع ولو رخص في ذلك ولو جلس عام لو قعد سنه وما خبر يعني هؤلاء الصحابه في في قصتنا ذكر ذلك الشيخ سيد سابق رحمه الله تعالى عليه يقول ان الصحابه الذين كانوا ينشروا الاسلام وكانوا يعني يجاهدون في سبيل الله خرجوا الى ازربيجان فارادوا العوده الى زويهم ف يعني حال بينهم وبين الرجوع الى زويهم واهلهم جبال الثلج هم مش واخدين بقى على على على على الثلج هم عايشين في الصحراء والحياه سخنه عندهم فكون منهم يكونوا في هذه البلاد المليئه بالصقيع ومليئه بالثلوج جبال من الثلوج فمنعهم الثلج حال بينهم وبين الرجوع الى زويهم جبال الثلوج فانتظروا حتى تذوب هذه الجبال مع طلوع الشمس ف المدد التي مكثوها حتى ذابت جبال السلي ورجعوا سته اشهر كانوا يخصرون فيها الصلاه وكانوا يعني يجمعون فيها الصلوات طيب جاءنا الان كده خبر يقول ان شنوده نفق يقولون ان شنوده نفق الان طيب اسال الله ان يجازي بما استحق اخونا سامي برضه يقول وعليكم السلام ورحمه الله هناك من يكرر خلف من يظهر في الفضائيات بنفس الكلام الذي ذكرته منذ قليل ولكنهم ليسوا مثلهم اي انهم يرددون كلام من باب الجهل وعدم الجهل او من باب الثقه التي وضعها في شخص يظهر في الفضائيات فيعتقد انه شخص ثقه او اظهار الثقافه عن طريق استخدام بعض المصطلحات السياسيه المعقده التي يستخدمها هؤلاء فيظهر امام العامه انه فاهم ولكنه يصلي ويصوم ويقول عندما تحادثه انا لا اعارض شرع الله ولكن الامر كيت وكيت وكيت وكيت اي انه يذكر طب ما هو لسانه حاله بي... يعني لسانه حاله بيصد لسانه حاله ان هو غير راضي بشرع الله انه يذكر ان اي حجه فاشله قد لا افهمها اصلا يراها تمنع من تطبيق شرع الله ولكنه شخص ليبرالي ولا ولا غيره هو شخص عادي كلمه تاخده يمين واخرى تاخده شمال فما وضعه وما حكمه ده هو لازم نقيم عليه الحجه ده لازم نقيم عليه الحجه ونفهمه ان هؤلاء الناس لا يسمع لهم ان هؤلاء الناس مضللين جهله مضللين ضالين مضللين فانبين له الصح وبعد ما مبين له الصح ان هو اصر على ان هو اصر على كلامه وان هو ينساق خلف هؤلاء الجهله يبقى كده هو اقام على نفسه الحجه ويحكم عليه بما سبق الحديث عنه والله تعالى اعلم اللي عنده سؤال اخواننا يقوله ونسمي وجزاك الله خيرا وبارك فيك جزاك الله خيرا سام وربنا يكرمك حبيبي محب الاذاعه من تونس بارك الله في جميع شيخنا وحضراتكم جزاك الله خيرا جزاك الله خيرا وربنا يبارك في اهل تونس كلهم اهو ونسال الله عز وجل ان يفتح حال البلاد والعباد اللهم امين يا رب العالمين طيب هل هناك من سؤال اخر يا ريت اخونا يعني سامي من تونس يعني انشر هذه الاذاعه هذه الاذاعه يعني انشرها والله ينوبك ثواب عظيم جدا هذه الاذاعه من من الاعمال الطيبه الصالحه التي نسال الله عز وجل ان يجازي خيرا من قام عليها من القائمين عليها في الاخراج وفي يعني المصروف عليها والرعايتها والمحدثين فيها مشايخ الكبار وصغار مثل حالي كلهم ربنا يجازيهم خير والله يعني هذا عمل نسال الله عز وجل يعني ان يجعل اجره يعني الا يحرمهم جميعا لا يحرمهم جميعا الاجر يعني فانشر هذه الاذاعه في بلدك وبين اصدقائك ولك الاجر الدال على الخير كفاعله حد ثاني عنده سؤال يا اخواننا قبل ان اغلق صفحه هل من سؤال قبل ان نغلق الصفحه هل من سؤال قبل ان ننتهي من الاذاعه اخونا سامي ما تنساش ان شاء الله تحط لي السؤال على الـ الـ الـ الايميل وان شاء الله عز وجل سنرد عليك في اقرب وقت ان شاء الله طيب امامنا 3 دقائق اللي عنده سؤال يعني يحطه انا لو مكانكم والله ده انا كنت هحط اسئله كتيره جدا وما تخافوش السؤال اللي انا مش هعرفه مش هجاوب عليه هقول يعني انتظروني انا حتى اسال فيه اتعلم معاه كلنا بنتعلم تعلم فليس المرء يولد عالما وليس اخو علم كما هو جاهل حد عنده سؤال اخونا اكرم مرحبا بك ما حكم الجمع يوم الجمعه جمعه طول المطر اخونا اكرم الجمع يوم الجمعه يجوز انك تجمع بين المغرب والعشاء اما الجمع بين الظهر والعصر الشيخ العثمين وضع 20 فارق يمينفعش قال ما ينفعش يعني لا يجوز جمع الظهر والعصر في يوم الجمعه لان الجمعه خلاف الظهر احنا الجمع يكون بين الظهر والعصر انما لا يكون بين صلاه الجمعه وبين العصر فاذا كان هذا مقصودك انك تجمع بين الجمعه وبين لا تصلي الجمعه وبعدين تروح تصلي العصر جمع تقديم نقول لك هذا لا يجوز وايضا بالتالي لا يجوز بالتالي من باب اولى جمع التاخير ما ينفعش تاخر الجمعه مع العصر انما تصلي الجمعه وتصلي العصر قصر ان كنت مسافرا في وقته وان كنت غير مسافر هتتم الايه هتتم العصر اربع ركعات في وقته يبقى الجمعه مع العصر لا يجمع او لا يجتمعان تمام ويعني المغرب مع العشاء يجمع المغرب مع العشاء يجمع لان صلاه بتبقى صلاه عاديه انما الجمعه ليست كالظهر طيب جمع هطول المطر اه يعني انك تجمع يوم الجمعه لهطول المطر لو كان هذا مقصودك ايضا لا يجوز والله اعلم جمع الجمعه مع العصر لهطول المطر ايضا لا يجوز والله اعلم وان يعني ان كنت يعني هذه الاجابه يعني انت شايفها كده فسالف يا غيري والله اعلم بس ده اللي انا اعرفه من كلام الشيخ العثيمين رحمه الله عليه انا بفتيك بفتوته الجمع بين الجمعه والعصر جمع تقديم او تاخير ا مع هطول مطر لا يجوز هو لعل اخونا اكرم بيعتقد ان هطول المطر لعله يعني ضروره نقول له لا ليس بضروره والله اعلم اخونا عبيده يقول هل ورد ان غسل الجمعه من الواجبات نعم النبي عليه السلام يقول غسل الجمعه واجب على كل محتلم كل من بلغ الحلم يعني خلاص بلغ مبلغ الرجال يبقى واجب عليه تمام وهذا هو دليل من اوجبه غسل الجمعه ودليل بقى من من من قال غسل الجمعه ليس بواجب ولكنه مستحب هؤلاء الذين استندوا على يعني فعل سيدنا عثمان حينما اتى متاخرا ويعني فلم يغتسل وجاء متاخرا على الصلاه على صلاه الجمعه فسيدنا عمر يعني قال له يعني انيت واذيت يعني جيت متاخر وبتئذى الناس كمان وانت عملت ايه تعدي من فوق الايه الناس يعني الناس ما بين الناس فالناس تتأذى فقال انيت واذيت يعني استدلوا بقول سيدنا عثمان يعني ان ان هو ما, ما اغتسلش فاستدلوا على انه هو ايه يعني يجوز ان الانسان لعذر ان هو ما يغتسلش يوم الجمعه بس يكون في عذر ما فيش عذر يبقى الافضل انه هو ولذلك انا صراحه اميل للاستحباب اميل للاستحباب عن الوجوب وان كان حديث الوجوب يعني آآ آآ يعني صريح صريح قوي والله اعلم هل من سؤال اخر هل من سؤال اخر طيب جماعه الخير لعل في هذا القول كفايه اسال الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد والرشاد والهدايه فان كان في اجاباتنا وفي دروسنا من صواب فذلك من فضل الله علينا وان كان فيه من خطا فمن نفسي ومن الشيطان فنسال الله عز وجل ان يتجاوز عنا الخطا والنسيان ويعني حتى نلتقي في السبت القادم اترككم في رعايه الله تعالى وامني سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب إليك وصلي لهم وسلم وبارك على سيدنا محمد السلام عليكم